ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير يعني رب العالمين تنبوا هرويه اي كل نعمه دي يا رب العالمين صار بصرمانات بيجيد وقلب صرمانات بيجيد اي مناتي دي من جوكي اي كل فضل ونعمه من جوكي اللي قال لي ما دار النافشه العديبيه وهو الذي بس اغا ده سو وقدرته رب العالمين ده بكف ايديهم عنكم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 يعني دماغك ماكيا ونزيك ماكيا. شو كحدايبية ونزيك ماكيا. وقت بين صلى الله عليه وسلم بوكوجن وقتين اغتيال كان يعني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 وبيصيرمان أو هرهاش تيك السب sillah بذكر إنه لا لبيام بريس عن الله عليه وسلم وبيشدين بيام بريش عفو العالمين ما هذا همو هم مهضناتيا رب, رب والواكر الله عليه وسلم. الله عليه وسلم, وسلم. بين شون كرบาล عالمين لا الحكمة الزائد وزيد كاشم مصلحة ده مصامانا رب أفهم ورบาล عالم بجد يهمنك وده شكرني يا رب العالمين كسر في نعمته رب العالمين وناكر الشر ما بين مصامانا والكافر ده بيتردان النافس على الحديبية شل إراده ما تعرفش دقيقة ساعتين شل يا بريه كم سنة حاذا كرنا ما بين مصامانا ومشترك أو شيء شنابو وشاف عامة من بعد أن أفركم عليهم 第二 متحصلة في مكتاب sharing الأمر Blaiselية حلقة التقدم الإمان وروبات الاجتماعية الذي يريد أن يتدعنا من مكتابات الأموان وبذلك كان دعوان إلى محافظة قدم أعتقد أنهم تو فكرتم لقومه يعتبر ازوجنا ما يهوى طبيعات الحيوى وانه ما أ другой معهم وإذتت estranق جديد هو سبب لا يسلسول وهو ساخف نوان وقوم بالأموان وجد والماض prereقب ادراس ويوالي يستطل الاط geez كيف يكف نوان وهم نطلب الاسترع gold رب العالمين يمكن ان يكون الله يمكن ان يكون الله يمكن ما كان الله بما تعملون يكون يعني رب العالمين يكون الله يمكن ان الله ان يكون الله يمكن ان يكون الله يمكن الله الله و دست هنگوش الواراغد ونکن شر، هنگی شر تغلوه دا رحم هنگو دا برو و مصرحات هنگو دا بهنده دا شر ما بین هنگو بانه هایتا کرد همو اللذه هنه العالمين اشتی رب العالمینی دو آیت ما بينه وصرمانا و رب العالمين الشر ونکر بیتاریدان ورب العالمين العالمینی ما بین وادا حس کردو و نویسی بو و صلحاتا کردن أبعا من نيبو ما إراد تأكيد الذين كفروا ويأما بين هنغو مشركان وكو بيأة چه بيأة بيكاتون هل أوهر چنا؟ كافر أما هل معنى أونية يعني هنغو يعني اعتراف وني يعني وني هم الذين كفروا صلح که ونیا ما بین وادانه هت کردن ونیا و پیکه هات میاد که یا ونیا سر مسائل دنیاییه کو ونیا هندک شرطه ما بینه کردند اما واکیل مساله دینی و مساله عقیده، آو هر کافران ونیا وقتی بخو الكفر و همون کرب كفر وضع بنکرب وضع بنکرب خراب وید كفری و خلت وو وای که مکرب و نعمه من الذين كفوا بهم ذي ربان ونيا. تيجا فمرؤود كافر مو بصرمان ونيا صرح كواتا قردون أو هر هر كافر. نيا أن إنا النجى بصرمان هر كافر. معنى ونيا يعني واحد هاد نجى بصرمان ده ونجى بصرمان ده بون يعني درست لهم ده شيء عيد توكيروس كين. ودشين بيروس بيل عيد توكيروس كين أو عيد وجشن توكيروس هين و برويت ما لا بنا برويت هم الذين كفوا. أبو عمير وتابع هادشنا، <تكلمًا> هر كافر، أتى يا خلي بريكان، مكرب واقف بالبر بالعالمي، لأن دجمنت خدم الروبينا، دجمنت دين الروبينا، دجمنت عم بني صلى الله عليه وآله وسلم، وصدوكم عن المسجد الحرامي، أبو عمير بيجي أبا، وونكرهم بشن الناف، مسجد الحرام ده ناف كعبدة، المسجد يعني مزقته، الحرام أو رب العالمين دنا فيلي ده دلكش ليش ليكلي؟ استحکام که دیوانیان مزگفته دیده حرام نیه. نیام مزگفته دیده و جدیده چی نیه حرام نیه. نیام مزگفته هر مزگفته که تو داره کتیبه ببینی گله کتیبه ببینی تلویقه که چی نیه ح حرام نیه. بس اما نه مزگف مز حرام دو چیه؟ گناه و حرامه. اندی عوی قدری به پتره هدیه کردن حرمت و قدری به لایه برامی جلگ جلگ مواصله. بهندی مسجد الحرام. يعني ووك ايفر مرويت كافر وهنتر بشنا مسجد الحرام وهن اولو تر من بشنا كيري بيشنا بيشنا مسجد الحرام شنو يدك كان واد نوف ذا كان يا شري شرير شريك ابو رب العمي دوت ني شركيت كان, كان, كان مسجد الحرام ده بره هيك الوه 100 بني كينان ابو وقت <تصفيق> هاتي بو ترى ساعه تنق الله عليه وسلم هاتي ساعاتي 40 وقت صرخه ديفيه وقت الله والله يكون و اوه نهاتین شرک و اوه هاتین عمره اوه هاتینوه چوبو چنیا؟ چوبو خرابیه و شرینیه بس و ها مشرکت به جاباوی اما گده چی جارا؟ چی محمد صال الله و عوضا و, و نیا و چیت گلمه بکن؟ نیا بین نوه مکیده و اوه ها تن اوه که چی اوه الوه نبکن؟ وكبرا مواصميا تكبرا خمواصن كرناه نخو بخوضا نكبيهم بس الله وسم نهدي شريهوا يهدي دعم ربكم جاب الله مش دعوة أو كافرنا مسجد الحرام وناكلينو بيشنا كعبة معكوفا هدي أو حيوان أبي جل خدبك جاي شيء حيشضربن جيشيلبن جاي حيوان رجبي جاي سبيدي هدي حج ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان يعني يقولون ان الناس يقولون ان الله عليه ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان ان يبلغ محله هو حيواننا بان فا... فاكو جن الكيري وقت تشن عمرية كانوا ناف المسجد الحرام ده. ونكر فاكو جن ونكر بشنا ويريه بل هند رب العالمين بجد أرقى وكافران ونيا ونكر بشنا كعبه بخو عمريت كان ونكر هنك حيوان يدخل بانا ويريه وفاكو ان يبلغ محلة ويعني بانا طبعا عبقان جي فاكو جنو حيوان وهاكيك ها هو وقت تشن بعد دیپتا ویروانی، ویرو فکوشی تو، و خوبینزی کربل عالمی کت و ایک العبادت آ کمرف پنزی کربل عالمی، بید فکوش نه حیوانه، بلکه به خودش تنه فکوشید. منابع خودش اما هک رئیلیات اجرت، وناکر بچید. و کی به عنبری الله عليه وسلم سلم الصحابا وقت رئیلیات اجرت، وصلح عداهی بیه وناکر بچربن. وناکر بچم دعافصلانه بگبنعمرالصاله کودی الله عليه وسلم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 واین دیگه باکوچید بفهمیدش پیامبریسال الله و علی و سلام هر وقتی جابر رضوی ناخودلی بالمد بجید بجت هفت هشتر اینا بون همول ویر باکوشتن حدیبی باکوشتن وقت مشکو و نکی و پشت اینجی پیامبریسال الله و و سلام گوته صحاباش وتهاب کساق هر هشترش به هفت نفره. الان به هفت نفره هشتر به هفت نفره هفت کس. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إنه كان من العالمين دبشت أبي عنبر صلى الله عليه وسلم دبشت مائمة دارا كبرت يا رب العالمين الناف صلح حديثي ده العالمين ما بينه يعني ونكر ولولا رجال مؤمنونه أيك الحكمة أعذبو هندك مروف هابن مير هابن يتيمان دار ونساء مؤمنات وجنش شابٍ يتيمان دار الناف كذا لم تعلموهم جنات ناسين بصرمام وبمدزيفه أما نبي ينكشف كان نبي مش نهجره نبي على إعلان كان إسلامه مش المدينة يقال بيعمل الله عليه وآل وسلام لم تعلموهم جنات ناسين جنات ناسين انتطعوهم، هكذا ما هو الشهر، وشهر ما هو رب العالمين بسرمانه، لأنه لا يتحدث عنه، ولو قاتلكم الذين كفروا لَوَ الْلَوِلَدْ بَارَهُمْ هكذا في حال هذا، وقت بسرمانه بأي عدابي عمالي الله عليه وسلم، هكذا بسرمانه، رب العالمين، إذن دهو بسرمانه ده كافر جليهن، ده كافر شكهن، وده رفن، ورب العالمين ده سهل إخي، لأنه إيمان بسرمان او وعده او عهده دي قلبه عبره سعوه سمي يحق بو يراس بو نبس دفو دفو دلتوا وكي ايقبون با هند رب دبش دفواني ووكدو بسر ايخي ومشركه ده هلاغ باد با هند رب لم تعلموهم ان تطاوهم جاكا شارتشيبو شاب بل كي ينقو او ايمان داريش هواد ميرو جننو چل ايكر بونا موكش بونا تطاوهم هبقو وطاء يعني شليك يعني پلنا فش تي ایره دار بو هنده یعنی هکمگو ازیت واده بو و هاد بو نکشتن خالا هنگو برا مشرکن هنگو نزانی بو وگیدی چه بون؟ ایماندار بون ایماندار بون ونگو نزانی بو و نزانین هنگو ونیا هنگو بلکی ونیا ازیت گهان بو ونگو کش بون او ایماندار فتصيبكم منهم من هم معراتون به هنده اگر گو شرچه ببو بو اونگو او ایماندار تگو ند نناسین حالا اونگو بره کافر اونگو عیش گش مون دچه سره هم بو چه مصیبت بو گید معره یعنی اسم گوندتی شی گناح بن ودتی شی اخافتم بن ودتی شی عاجزی بن ودتی شی خم بن بجما نازانی مکی کشتن, من ایمان دار کشتن. خالا ما ایماندار کشتن حالا ما ولا کافرن اما در کافتن ایماندار دنیا امور و ایماندار رژ ورستانه چه ریتهت قالك <سؤال> ذي بيت جالك قالك خامد كفته دلويده وقت بينيت ونيا كاف بصرمان مرورها كبصرمان ده سيفده هاتا كشتنا، ربع ما جوته ما شرط حسنكر شرط شيء بيد، أكل حكمة دواء أفبو، كهند بصرمان هبون هن جن الناسين الناس ما كيدوا ونويريان إعلانوا إسلامه حكى نويريان مش نهجرة ناشيون مش وهو كش بنا وسببه هو دا تيشي بند، بن دا تيشي آخفتن بن دا تيشي لماي بن دا تيشي آخف نيد مشركة بن دا بجن هاي صح كانه بصر مانا خو كش كشتن ها محمد صلى الله عليه وسلم وصحابت بعمل صلى الله عليه وسلم خو بصر مانا شد كشنبه فهند رب العالمي بدي فتصيبكم منهم عرّة بغير علم هاي بي علميش دا بي عاجز بنهم مصيبات ونخوشي وقناح دابون هاي هاذا هي كلها آية آية دلیل سر هندی عرب عالمین شرم ما بینه بسرمانه و مشروکه ما را گر. بخاطر چه؟ بخاطر چون هند کیه ابو نفت مکیه نه ایماندار هم. صحیح عرب عالمینی نباید بخاطر چه مشروکت مکیه مشروکت مکی مستحق همه خرابی کنن و همه عذاب کنن ما بینه بسرمانه و مشروکه چند کس ایماندار كالكي کیه ده همون مکی من یا او روایت ابو مهاتی میشه او کسی مکی ما میشه نه گازمون شش میر بون و سیجن بون همون نه گاز هم شش میر بون و سیجن بون بس ایماندار بون ربع علمنی و افشانه هم مراد در بخاطر چه بخاطر نه ایماندار داشتن این دنیا کشتن کشتن رو به ایماندار و ربع علمنی گله کجیه گله مازنه شرکه هوايي معازم ها تراگلتن بخاطر چيه بخاطر نه گساده چيه نه مينه دب خالتي نه نکشتن شنو که مرد و كرابي دنيا عمدن یكي ايماندار کجي ونيه كه وابزايت آبي سر چيه يسر خطر كه گناگنا كم معازم به وقت روزه كساح كيا كعبه چه بوده وقت بيامبرش كساح كيا كعبه مالات تاثر نبوده بجني و جارو ها قلت جلّك أبكر إلى رب العالمين، ونيا قلت جلّك موازن، جلّك أبكر رب العالمين، بس من رو في إيمان يا رب العالمين. شان بس كشنا في كشنا تبكي خب عالمینی افشاره هم مو راجعت ما بین اکیه، ما بین بصرمان و مشکه. و نکر بصرمان شری مشکه و کلمینیا و مشکه. هم مو ازیت گهان دیابی عمبلی سلام و علی و سلام ایماندارا بصرمان و هم مشکه خراب گل و بس با خاطر چه دچن ایماندار که یه ناف کافر نداشتنهن، نه نکستن خونه و نه نهی تاریتم. اف ایکل وا آیات اف و وا دلیل مرده بصرمان و نیا. لب زانی و نیا چجور اسلام ریک نداه ما. نک ندم سرمان کی بکوچن سرمان بکوچن هندش بیام بیس علیه الله علیه وسلم وتهارت سعی بودی لیلیها اینا الله محمد رسول الله فقط عصم منی ماله و نفسه وماله ودمه مال و خین و حمودیه ها همه موت پارس تر با عالمی افشانه موراقد بخاطر چه؟ خاطر چند کسی جدیمان که ناف کرده این ناخ مشروکه دار خو ام داریش ندارد نگوستن داشت تو فینکوستن هاگال بود جهلاً خطاً خلاه تيدوا هنا كشتن نازان يدوا هنا كشتن بس هند ربعمين وناكر بس هما شبكان وناكر بس هما شريطان. فا في هاي كل وآياتها كمروف درسي قرآن تيجي أجيب. شجرة مرف نعميدا سووا دريش كده خوينة, خوينة بس او بس أو كاسد نوكا ونيا بس هما تكوجا بس هما الطاقينا سار و نیا سراغ چون نه دی به سرمانه کی کوچی دی قومه کی کوچی قومه کی به سرمان ملتکی به سرمان عشیتکی به سرمان خلاص کرد بازارکی به سرمان همه خراب کرد و ده خلاص کرد هوا و نیا ها تنو که چتین ندیاشتنه تنو که قرآنی تین ندیاشتنه برندش به آن باریسال الله و آلے سلم یکوته معتبر سیباق کسانه کی یکوته قرآنی خینن جلگن خینن بس چلونه هد قرآن که آن ناشته و بس ده و نیا تین آج هم ال حفقو و نیه یعنی دل و معنا و شنیدن چنین دینها دیگر نخواهیم یافتن ات خواندن و معنا و زنی بید و نه ون نسخه خويا نه خويا حيوان نخوینا نه بصرمانه گی خویا اب که اب ظلم تعدی خوک ربع عالمی از نداره بیتم روی نه ون بهندگی مسأله دیلاین دو نیکو و قرآن نخواندیا و دی قرآن نه چون قرآن تنه دیاشتی نه بهندگی ربع عالمی و نیا نه بس بحثی بصرمانه است نه من قتل نفساً بغیر نفسین فکا انما قتل الناس جميعا هر کسی که نفسی که بکشید یعنی هر چش نگوید یه؟ همه قید نکی بچش ایمانش هر نفسی که بگوید بس ظلم چلی بکد؟ هر وکی خلک اهل عادی همو چلی همو کشتید اهل عادی همو آتینا کشتید جب هر که منو ایمان داره که بکشید قولنا حيتان جل جل مواصلة قوته أهل عادي خرجت لبكي خن بكوشي قلنا في القرآن الله عليه وسلم تمين كشنا سر دین ایسلامی اما او خلطیت وانا او کماتیت وانا او تخصیه وانا برنبری دین ایسلامی تکن لو تزیلو یعنی لو تمیزو یعنی حکم هاد بونه لیک جدا کرن یعنی که اف نه کسید ایمان دار یعنی چند کسید ناخ مکه دار هاد بونه را خیم سرمانا و کافر تنه ما بونه با درم با عالم رب العالمين ان يكون هذا كافر عذاب دين منهم عذابا أليما أو هذا كافر هذا عذاب دين عذابك هو هذا هو هذا هو الله في هذا من هذا يا هذا هو الله في رحمته يعني رب العالمين ونكر هو هذا هو بينه هو هذا هو بروا ايماندار ابن ناف مشركات دار بو الله في رحمته يا رب العالمين ونیا وا كسانا چلے بکت بتن ناف رحمه رحم پیدا بر رب العالمين اف مروفیت ايماندار رحم پیدا بر یعنی اف شرح همو چه لکر بخاطره که بخاطره وا مروفیت ايماندار من یشاو ابن رب العالمين حس کت رب العالمين حس کت رحمه و کده إيمان داره إن رحمة الله قريب من المحسنين أفرح مخاصة طيبات بذبو كيه وان رفيد محسنه يعني رب العالمين بجتا مشركة بخاطرة چاوة تنبونيه وقت ما افشارات شركه راضيك اما بخاطرة كيه خاطرة وا إيمان داره او الناف مكيه ليدخل الله في رحمته من يشاهو ودسه بهون ديش چونك رب العالمين ظاني جلق ال ومشركت مكيه ديش لهن يبسر مان بن لن يبسر مان بيت النفرح مع خدا وكسانه لن يبسر مان بن فهذا ما يفعله افشارات ويبسر وقته فتح مكة تن لو تزيّلو لن مش حكا او ايمان دارت مدينه و خوجي دا کر بو اشيا بو نهاد بو نافقا بسرمان ادو کافر تنم ابونه و لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما كافر مستحق عذاب بو دا عذاب قد تنت عذاب دین بو دا بسرمان وی شرای دو چیکن بو دا و لیکن کوف شرای چم بو اون گیدا همو هین اکشنو هین اقسیتن دسته كده بس بسرمان هم رابع من راد افشرا بو خاطرکی خاطر بو ایماندارو رابع عالمین رحماو وی ایماندارو گلا کوچی gene da kozu ekil we rahmi azabuk qara ba min afshara we ma zarad bi khatra wa meruvet iman dar hawalla hatta ala dunya yadali mash galag jara min ya de beni male kedan henak meruvet waniyat kharabe amma belki ek yondu che bat edbash ben qara jo ek dicit qadre wana hama ginid de bicit dunya okhra kholama islan kasib anahu Allah ania enta shan fi qadrainna amma وي كسى يوم بر فلان كسى يوم بر فلان وفلان يوم يوم كتكين نوم قدري هنگو تجري نوم قدري هاي في جاء رجد رب العالمين وقته عفشا را قرتي ايك اللواء حكمته ابو بر بخاطره وا ايمان داره بو رحم و ايمان داره بر عيدنا في مشركاته وف آية علماية قلتين دليل سهل هنده كا هكا مشرك هندك علماء وقت هكا مشرك هاتن و شارعه بسرمانا بكثير هندك بسرمان اخسير بون لاليوا لأن هندك بسرمان وجنه نجد كربونه ترس يعني انه بونه پیشية داره بون وقت تين بسرمان ته كافرتين هجومه ته كند نجد بيته شار ما بين بسرمانا و كافره واندك اخسير بسرمانا هاته لاليهات چلکنين انه دانه پیشية شارعه بس دا وقت ته شار دست باعتد اوالي بيت بنا کشتن؟ بس فيها افشران هذا كده ده بسرمان خوينه بسرمان شيبت بيته بالرسول عشان بقى امين اراده بوتي ما الشر ما بين بسرمان ومشركه الحديبيه كده راضت مملكه الشاكي وب ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم ان تطاعوا تينو نا زون ده كده كان ده كده به همده رب آمین شرابه به همده که علماء رحمت خدایی بیشت اوه چی گوه بسرمانا زانی اکی گل کافره شریب کن ده اخسیت بسرمانا هی نکشتن و او ده بسرمانا این دانه پیش خودی ده نکشتن بزد بسرمانا پی ازید دن و داده لیوا پی عاجز کن یکوت هینگی چینا بید بسرمان چپ کن وی شراب کن ایلای حالت اکی اویت ازن دای اوی همده ج حكيت حدي بين الضرارك والمصيبة قالك ما ظنبوك هذا تدهي ومسرمان هذا عشرة نيدك أما وقدي خوينا منو بمسرمان قال قالك هندي بسرمان شو لبين بين قاراستن من أخينا وبيت أبو نصر الشهر ما الله عز وجل بسرمان قال مشروكة كان أفضل بنيوان هكذا في بنيوان هكذا هكذا